إِنَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ذِكْرًا ۗ وَفِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِنْ يَأْتِي أَنَّهُمْ لا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يغْشَاهُمُ الْعَذَابُ يَنطُقُ هُمْ وَمِن تحت املوا يا عبادي الذين امنوا ان الارض واسعه فايها يا بعيدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم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 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَكُونُوا لَنَا خَاضِعِينَ اللَّهُ فَإِنْ كُنْتُمْ فَكُونُوا ۖ اللَّهُ يَمْسُكُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم ولئن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 ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الكلك دعوا الله مخلصين لغدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنهم جعلنا حرما آمنا وأن تخطفوا الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكبرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كَذَّبَ بالحق لما جاءه أليس في جهنم وإنما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سغلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا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 في البينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كثبوا بآيات الله وكانوا بها يستهدئون الله يبدأ الخلق ثم ثُمَّ ثم إليه ترجعون.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 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آياته أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ إِلَىٰ بَعْثٍ مُّقَرَّنُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْحِغُوهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الرَّعْدَ خَوْفًا وَطَمَعًا وينزل, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون مَنْ كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضمه إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحبته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قمرك رسلا إلى قومهم فجاء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 فشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آتار رحمة الله كيف يشئي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم الصرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم من دعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمر بآياتنا فهم مسلمون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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم قد و للمحسنين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 وهنا على وهد وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأنذيكم بما كنتم تعملون يا بني إنها حَبَّةٍ إن تكم ثقال حبة من خردر فتكون, فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 الله هو الغني الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبع ابحره والبحر يمده من بعده سبع ابحر ما نفدت كلمه الله ان الله عزيز حكيم ما قلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تَرَ أن الله يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر, وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى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 وما يجحد بآياتنا إلا كل خدار كبور يا أيها الناس ادقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إنه الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث, وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وَمَا تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قبيل